الحمد لله الحمد لله القوي العزيز له العزه جميعا والله ولي المؤمنين الحمد لله اعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده وقسم ظهور الظالمين المعتدين الماكرين وصلى الله على رسوله الامين السراج المنير والبشير النذير وعلى اصحابه اجمعين والتابعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فمن اتقى الله عقل وسلك السبيل فوصل ومن حاد عن ذلك انهمك ثم هلك ايها المؤمنون الصراع بين الحق والباطل ازلي دائم حتى يرث الله الارض ومن عليها وليتوقف هذا الصراع متخذا متخذا اساليب متعدده وفنون عده يخلط فيها الحق بالباطل والحقيقه بالكذب والصحيح بالسقيم حتى يظن الظان انهم على صراط مستقيم وما هم بذلك بل هم الماكرون المخادعون سيبقى الاعداء يخططون ويمكرون لصد المسلمين بكل ما اوتوا من قوه وستبقى حقيقه المكر متاصله في نفوسهم يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون انهم يكيدون كيدا ويمكرون مكرا عظيما مكرا كبارا شديدا انهم يتلونون ويلتوون لا يستطيعون المواجهه في كل ان وفي كل عصر تقتضي مصالحهم ان يحتالوا بخفيه وان يخادعوا غيرهم ويصرفوهم عن مصارفهم ومقاصدهم بحيل شتى حتى يصلوا الى ما يريدون باقل كلفه ويضم اليهم الرعاء والسذج بخفه ويلبس الحق بالباطل فيصبح الحليم حيران مما يرى من وضوح الهدف وعدم الشعور به من اولئك الجمع الذين اختلطت عليهم الامور لقد قام بهذا المكر والخداع اكابر القوم المجرمين في القرى للوقوف ضد الانبياء والانقياء وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم كذبوا الانبياء ومكروا لسجنهم واذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك ومكروا لقتلهم او يقتلوك ومكروا لاخراجهم او يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمَاكِرِينَ دَبَّرُوا بِخُفْيَةٍ لِكَيْ يُمَرِّرُوا مَا خَطَّطُوا لَهُ مِنْ إِيقَاعِ الْأَذَى بِأَهْلِ الْحَقِّ وَهَؤُلَاءِ الصِّنْفُ مِنَ النَّاسِ عَبَّرَ عَنْهُمُ الْقُرْآنُ بِلَفْظِ الْمَلَأِ أَصْحَابُ النُّفُوذِ الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْفِسْقَ وَالتَّسَلُّطَ ويعارضون كل دعوه تؤدي الى سلبهم وجاهتهم الباطلة هؤلاء قوم نوح يعارضون دعوته فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم وانظر الى هؤلاء الملا مع خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد ان استعلاء هؤلاء الرعاع من الملأ على مجتمعهم وتسلم زمام الامور لهو امر غريب عجيب لانهم ليسوا باهل للسؤدد قال ابن عاشور المفسر وقدم المفعول الثاني للاهتمام به لغرابة شأنه لأن مصير المجرمين أكابر وسادة أمر عجيب إن هؤلاء المجرمين يرمون المؤمنين بالمكر والخداع لما تأصل في نفوسهم الشريرة التي اعتادت على المكر وإذا ساء فعل المر ساء ظنونه وصدق ما اعتاده من توهمي فهذا سيد الماكرين فرعون يقول للسحره المؤمنين ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون وبهذا يظهر التلفيق والتزوير والكذب على حقيقته امام العامه فقال فرعون فقال فرعون هذا ليرد كرامته المسلوبه وخداعه المفضوح ان هذا الخداع والمكر سنه جاريه يتهم فيها الماكرون المخادعون غيرهم فهم يخافون على المجتمع من تسمم افكاره وتغير مفاهيمه وهؤلاء الماكرون يخافون على اللحمه وهؤلاء وهؤلاء الذين يخافون على اللحمه هم الذين يكيلون التهم ويفرقون الناس بتصنيفاتهم النتنه وهؤلاء الماكرون يخافون من الانبياء اي يبدلوا دين المجتمع وهؤلاء الماكرون يخافون من الانبياء ان يظهروا في الارض الفساد ان الله سبحانه وتعالى خلق خلقه بما فيهم الماكرين المجرمين وهم تحت سمعه وهم تحت سمعه وهم تحت بصره وهم تحت قدرته فهو سبحانه يملي لهم ليزدادوا اثما وتكبرا ويذيقهم رحمته بعد الضراء التي تمسهم ولكنهم في غيهم يعمهون يبقى لهم مكر في ايات الله ولكن قل الله اسرع مكر فلم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ان هؤلاء الماكرون ان هؤلاء الماكرين لهم مكر في ايات الله بصرفها عما انزلت فيه وتفسيرها تفسيرا عقيم وتنزيلها على حوادث يختارونها وابعادها عن حوادث لا يريدونها يؤولون النصوص ويحرفون الكلمه عن مواضعه ويرفضون سنه المصطفى ويستهزئون منها يريدون اي يبدلوا كلام الله يريدون اطفاء نوره والله متم نوره هؤلاء الماكرون لو نفذ مكرهم هؤلاء الماكرون لو نفذ مكرهم لفسدت الارض وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ان الله محيط بهم وبمكرهم وان كان مكرهم من القوه والتاثير لا يؤدي الى زوال الجبال أثقل وأصلب شيء وأبعد شيء عن التصو عن تصوير التحرك والزوال هذه الآية تقرأ على وجهين بالكسر لتزول يدل على أن مكرهم ما كانت الجبال زائلة من وهذا على سبيل الاستهزاء بهم ليقول لهم إن مكركم إن مكركم لَنْ يَتَجَاوَزَ مَكْرُ سَلَفِكُمْ وَمَا هُوَ بِالَّذِي تَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَبِفَتْحِ اللامَ تَزُولُ أَيْ أَنَّ مَكْرَهُمْ بَلَغَ مِنَ الْقُوَّةِ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ لَزَالَتْ مِنْهُ الْجِبَالُ إِنَّ مَكْرَهُمْ مَهْمَا كَانَ مُدَبَّرًا وَمُخَطَّطًا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُبْطِلُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَهَذَا الْمَكْرُ وَإِنْ كَانَ سَيِّئًا جِدًّا فَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ إِنَّهُمْ وَإِنْ مَكَرُوا إِنَّهُمْ وَإِنْ خَطَطُوا إِنَّهُمْ وَإِنْ جَبَرُوا فَاللَّهُ يَقُولُ وَمَكَرُوا مَكْرًا ومكرنا مكرا فهل حصل ما قصدوا وهل ادركوا ما ارادوا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان هؤلاء الماكرين يديرون راح حرب ماكره قديمه وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكر جميعا فللله المكر جميعا والله سبحانه يرى مكرهم وهو سبحانه اسرع مكر هؤلاء الكافرون واعوانهم وان اشتد مكرهم وزادت الاعيبهم فهم ما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون لقد قص الله علينا من نبئ الماكرين كثيرا لقد قص الله علينا من نبئ الماكرين كثيرا حتى نتجنب مكرهم ولا نسير في ركبهم ولك ان تقرا لك ان تقرا بتمعن هذه الايه العظيمه التي تبين قصه نسجت خيوطها في الظلام ضد نبي من انبياء الله وصفي من اصفياء الله قالوا تقاسموا بالله لنبيته وهو اهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون انها البراءه التي يزعمونها ومكروا مكرا ولكن ما نتيجه هذا المكر وهل هو خاف عن الله لا لقد سبقت قدره الله ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ما هي النتيجه فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأن جئن الذين آمنوا وكانوا يتقون فخذ العبرة فخذ العبرة واعلموا أن العاقبة للمتقين والله ولي المؤمنين وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله عز سلطانه وتعالى شانه له الحمد حتى يرضى وله الحمد اذا رضي واصلي واسلم على خير المرسلين وسيد الاولين والاخرين وعلى الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ان من طرائق الماكرين ان يعمدوا الى نشر الفساد وبث الرذيله في مجتمعات المسلمين ومقصدهم الاول العقيده ثم الاخلاق فهم يعلمون ان صلاح الارض وعمارتها بأناس يحملون دينا وقيما واخلاقا تمكنهم من تغيير مجتمعاتهم الى الافضل وهؤلاء الصالحون المصلحون عدوهم الاول ومقصدهم الاكيد هؤلاء المكره قصدوا الى افساد المجتمعات بكل خبث ومكر مستغلين المصطلحات الفظفاضه مستغلين ومستعملين المصطلحات الفظفاضه والاسامي الرائقه والشعارات البراقه لينفذوا بخبثهم ومكرهم الى نشر الفساد والافساد بين المسلمين لقد وصموا الصالحين بكلمات منفرة تجعل البسيطه ينفر من هؤلاء فالاولئك خوارج واصحاب فتن ويخدمون اجنده خارجيه وغير ذلك من التهم الباطلة التي يلوكها المكره لتشويه صور الصالحين والمصلحين وهذا اسلوب قديم عانت منه دعوات الرسل والمصلحين فقد قيل عن الرسول الكريم ساحر وشاعر ومجنون وبمقدار هذا التشويه للصالحين ينشرون أن ينشرون أفكارهم ينشرون أفكارهم ينشرون أفكارهم الخبيثة وعاداتهم القبيحة بأسماء تروج لها وتبعد الوحشة منها فالخروج على الدين والقيم والتنكر للمسلمات حرية والسير في ركاب المستعمر تقدم وتمد والاختلاط ارتقاء وابتعاد عن الافكار الباليه والزنا والعلاقات المحرمه حريه شخصيه وتنفيذ عن النفس المكبوطه وحب وعلاقات وعلاقات انسانيه اما المسكرات اما المسكرات اما المخدرات وما ادراك ما هي فهي مشروبات روحيه ومنبهات ومشروبات الكيف والمزاج حتى وصل حجم تجارة المخدرات في المملكة العام الماضي فقط ثلاثة وعشرون مليار ريال وزادت نسبة التعاطي ألف بالمئة خلال عشر سنوات وخلال عام واحد خلال عام ألفين وإثناعشر للميلاد. ظبطت مكافحة المخدرات أعانهم الله وسددهم خمسة وخمسين مليون حبة كبتاغون وثلاثة وأربعين طن من الحشيش وتحذر مكافحة المخدرات أعانهم الله شباب السعودية من مخدرات جديدة أضرارها تفوق عشرات المرات مخدرات طبيعية. في مقدمتها مادة يطلق عليها كلاود تسعة وللإحاطة فقد أعلنت المكافحة أعلنت المكافحة بأن أربعة وخمسين بالمئة من متعاطي المخدرات في المملكة هم من السعوديين المواطنين وللأسف من المروج لهذه السموم من راعيها؟ من مروجها من صانعها انهم الباحثون عن المال الحرام انهم اليهود انهم الرافضه انهم الماكرون الذين يمكرون بمجتمعاتنا من دعاه الحريه وسدنه الفساد وعبده الماده شعرنا ام لم نشعر اللهم من مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين اللهم من مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين اللهم من مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صلي عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله من المهاجرين والانصار اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اسقنا من حوضه اللهم انلنا شفاعته اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذ المن خذل الدين اللهم اخذ المن خذل الدين اللهم اخذ المن خذل الدين اللهم عليك بالماكرين اللهم عليك بالماكرين اللهم ارك اللهم امكر بهم يا خير الماكرين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم كل اخواننا المضطهدين في كل مكان وتحت كل سماء كلهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين اللهم احفظهم من الماكرين يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام وكلهم في مصر وكلهم في بورما وكلهم في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم اهد ولات المسلمين عامه وولاة امورنا خاصه يا رب العالمين اللهم اقض في العزه في قلوبهم واجعلهم رحمه لرعاياهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ